وَاتَّقُ اللهَّه إ اللهَّه الله شَديد لَا قاب حُرّمََ لَكُم المَيتَةُ وَدَّمُ وَلَحمُ الْ الخِزيرِ وَمَا أُهَِّ لِغَيْر اللهَّهِ بِهِ وَمُن خَانيقَةُ وَمَوقُذَة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فزق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعَبَيْنِ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 واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وَلَا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا يعدل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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُونِ عِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وَلَ قَضِ أَخَدَ الللهَّهُ مسَاقَبَنِي إِسْر إلَ وَبَعثْنَا مِنهُ مُسْنََا شَرَنَ قِيبَا وَقَالَ اللَّهُ إِ مَاكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لَ كَفِرٌاكُم سَ آتِكُمْ وَلا أُدخًِاَّكُم جََّّاتِ تَجرْرِمِ ت تحتِهَا الأنهَا فَمَن كَفَرَ بعدَ ذَِكَ مِنْكُم فَقُودِض وََّ سَو السَّبين فبما نقضهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع ولا خائلة منهم إلا قليلا فانهم وصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقا فنسوا حظا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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ ضِيَاءَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبَ الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 117. قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 118. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 119. قالوا يا موسى إنا لن 122. إن دخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 123. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قَالَتْ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَتْلَيْهِ النَّبَأَبَنَ آدمَمَ بِالْحَبِّ إذْقَرْبَا قُرربَانَ مَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يتَقَبّل من الْ مِنَآاقَِ قَالَ لأَقتُلَ النَّكْ قَالَ إ ماَا تَقَبّل اللَّهُ مِنَ المُتَّقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار.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 قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَوَارَ سَوْءَ تَأْخِيفٍ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُم مَّ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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فِي الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله مسؤله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا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 يُخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَقْشَرُ النَّاسَ أَوْخَشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وَآتَنَهُ الإجِلَ فِيهِه دَ وَنُورُ وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَيهِ مِنَ التَّورَاتِ وَهُدَ وَمَوإِضَةًَ لِمُتَّقِين وَاللحْكُمْ أَهْلٌُ إِم جِنِِ بِمَا أَزَل اللهَّ مُفين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 وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمَ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا بَأْسَاءٌ فَأَذَاءٌ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبَحُوا وَلَا مَا كَانُوا أَسْرُوْا فِي 117. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم حَبِطَتْ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 118. يا أيها الذين آمنوا من, يرتد من قوما دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن مُّقَرَّبٍ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وعبد أُولَئِكَ شَرُّ مَن كَانُوا وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَادِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أيديكم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 117. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء يَوْمِ يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 118.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 وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لََض أَخَذْن مِيثَاقَبنِي إ الصَّ إلَ وَأَْرسَلْنا إلَيْهِمْ رُسُولَا قُ مَا جَ أَهُمْ رَرسُول بِمَا ل تَهَُ أَافُسُم فَريق كَذذَّبوا وَفَيق يَ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 انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّا يُفَكُّون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لَوْ آيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَانِ ذَا مُوَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا 118. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم سَخِطَ أن سخط وَفِي عليهم وفي العذاب هم خالدون 119. ولو كانوا وَمَا بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم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 119. والذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 110. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبراء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدٍ مِنْكُمْ هَدِيًا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 قَد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بِحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ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 119. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا خَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ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 شَرِبَهُ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّنَا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُ فَآخرَان يَقْنُ مَانِ مَقامامَهُماَا مِنَ الذيِينَ اسْتَحقَّ لَْهِمُأَلََان فَيُقُسِمَانِ بالِاللَّهِ لَ شَهَادَةُنَا فَيُقُصِمَانِ بالِاللَّهِ لَ شَادَتُنَا أَحَقُّمِ شَهادَتِ مَا وَمَا تَدَينَا إِ إذًاَّ لمن الظالمين. ذٰلِكَ ادْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ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 وَإذاَالَ تكَكتابَ وَحكمَةَ والتورَةَ والإنجيل وَإزْدَفْلُقُ مِن الطّينكَ هييئةِ الطَّير بإزني فَتَ فقُ فِيهَا فَتكُ طَير بِزن وَتُبرئُ الْ الأكمَهَا وَأَبصَ بإزني وَإذْ تُخْرِجُ الْ المْتَ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 119. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 110. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء اذا ثم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا خير الرزقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني واعذب عذاب الله واعذب احد من العالمين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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِيكم تَنْتَظِرُ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَرْفُقْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم